كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا ان اعبدوا ربكم رَبَّكُمْ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمَتِّعْكُمْ يمتعكم متاعا حسنا أَجَلٍ اجل مسمى ويؤت كل الذي فضل فضله وإنت وله فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه Ala, je bent zo mooi, je de Yes. in قرها ومستدعها كلٌّ في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا ولئن قلت إِنَّكُمْ مبعوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى ولئن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ليقولن مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يوم يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم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 ولكن نعما مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه السيئات عني إن إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم غفرة وأجر كريم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم غفرة Allah